بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدى وقد تولى العلماء غير الجغرافيين تقرير هذه الحقيقة بالأدلة الفلسفية كما فعل ابن سينا في جوابه على سؤال أبي حسين أحمد السهلي عن علة قيام الأرض في الفضاء وثبات الأجسام عليها حيث قال ينبغي حينئذ ضرورة أن تكون جميع الأجسام الثقال حيوانا كانت أو غير حيوان تميل بطبيها وتنجذب في جميع الجوانب إلى وسط العالم وألم في ختام رسالة بأقوال الأقدمين فقال ذهب الطوائف من القدماء إلى عراء أخرى غير ما سبق فمن أصحاب فيثاغورس ما قال إن الأرض متحركة دائمة دائمة الاستدارة ومنهم ما قال انها هابطة الى اسفل ومن غيرهم من ذهب الى سكونها فشيوع العلم بالاستدارة الارض بفضل تداوله في الكتب العربية هو الخطوة الاولى التي تصدق كل خطوة في طريق كولومبس ومن صدق بدعوته من ابناء زمانه ولولا هذه الخطوة لكان اهل اوروبا الشمالية اولى بكشف الدنيا الجديدة لأنهم أقرب بليها، ولهم دراية بالملاحة كدراية أبناء الشواطئ الجنوبية على أننا قرأنا رأيا لبعض المشتغلين باللغة والتاريخ عندنا يؤكد فيه سبق العرب إلى كشف الدنيا الجديدة بأدلة لغوية وتاريخية يعتمد عليها وأشهر ما قال بذلك الأب أنستاذ الكرملي صاحب البحوث الطويلة في مشتقات الألفاظ وتوريثها فإنه يشير إلى الطيار الخليج الحار في المحيط الاطلسي فيقول سبق العرب سائر الأمم إلى معرفة هذا الطيار وخواصه وإلى حركته من المكسيك إلى أرلندا ومن هذه إلى تلك فكانوا يركبونه من موطن إلى موطن بحيث كانوا يدهشون سكان جزر المانش أي جزر القفضير واهالي جزيرة أرلندا فكانوا اذا ضعنوا الى انحاء المكسيك مكث بعضهم فيها وعاد القريرون منهم الى بلادهم راكبين متن ذلك الطيار المبارك مسبحين ربهم مباركين مسلمهم ونعرف انهم كانوا يقيمون في الديار التي عرفت بعد ذلك بالمكسيك من اسماء الحاوانات التي سموها بها وهي اسام تعرف بها اليوم لكن لا يفقه اهلها معانيها ولا علماء الغرب الذين اتخذوها إلى أن يقول وأما بعض هذه الألفاظ فمنها تمساح المسمى عندهم فإنهم لم يعرفوا من أي لغة هي إنما يقولون إنها بلسان البلاد التي يعيش فيها ولم يزيدوا على هذا القدر أما أنها من لغتنا المصرية فمما لا شك فيه لوجود العمامة والكوفية على رأسها أي الألف واللام وهي العمرة التي يمتاز بها القحطاني دون غيره وقد كنا نود أن يستند القول بوصول العربي إلى العالم الجديد على بيينة أقوى من هذه البينة لأن الواقع أن أصل تسمية التمساح بهذا الاسم الأسباني معروف إذ هو مأخوذ من اللاجارتو الأسبانية المصحفة من لاكيراتا اللاتينية بمعنى فصيلة الضب والعظاية وإلى اللاتينية ترجع كلمة ليزارد الإنجليزية التي يسمى بها ذلك الحيوان وكلتاهما قريب قريب الا انما ما هذا لا نوافق الاب الكرملي الكريملي على أن كولومبوس كان مدينا بالفضل في معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس للمسيح وذلك ما يؤخذ من مقال الأب حيث قال وأول من انتبه لهذا الأمر راهب اسمه برندان السائح البحار المولود عام 483 من الميلاد وهو من أصل شريف يرتقي إلى ملك أرلندا ففي عام 545 ميلادية تهيأ لتحقيق ما يختلج في صدره من الاماني مع اربعة عشر راهبا من مقتحم الاهوال فابتنوا مركبا كبيرا ليستكشفوا ما هنالك وفي عام خمسمائة نزل بريندان ورفاقه على ساحل امريكا ولا جرم ان كولومبوس كان واقفا اتم الوقوف على خبر رحلة بريندان فتمكن من ان يقنع الملك فرديناند والملك إيزافيلا بأن يوافق على هذه الرحلة للبحث عن العالم الجديد فقصة برندان هذه من الأقاصي التي يرتاب فيها الثقات ولا يجدون لها أصلا مكتوبا قبل القرن الحادي عشر للمسيح وهي التي يصح أن يقال إنها مقتبسة من المصابر العربية لأنها تحكي لنا حكاية الحوت الكبير الذي نزل عليه المسافرون وظنوه جزيرة راسية فتحرك بهم وأوشك أن يغرقهم وليس في القصة وصف للقارة الجديدة بل وصفها كله خيال عن نعيم الأبرار الموعود في أرض الصالحين والقديسين وقد تواترت أقاسيس الجغرافيين العرب عن المغررين الذين طرحوا بأنفسهم في بحر الظلمات تهلك منهم من هلك، وعاد منهم من عاد بأخبار تشبه الأساطير، ولا تبدو عليها مضمّة الثقة والاعتماد ومن ذلك إشارة المسعودي في مروج الذهب إلى أخبار من غرر وخاطر بنفسه في ركوبه، ومن نجا منهم، ومن تلف، وما شاهدوا منه، وما رأو. ومنه وصف الإدريسي في نزهة المشتاق، حيث يقول. إنهم وصلوا من لشبونه بعد عشر يوما إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير القروش قليل الضوء فأيقنوا بالسلف ثم فردوا قلاعهم في اليد الأخرى واجروا في البحر في ناحية الجنوب 12 يوما فخرجوا إلى جزيرة الغنم وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصير وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر إليها فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين بري فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها فوجدوا أن لحومها مره لا يقدر أحد على أكيها إلى أن يقول فعتقلوا فيها في بيت ثلاثة أيام ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا وعين بلدهم فأخبروه بكل خبرهم فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان خبر القوم أن أبي أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر. وانهم جروا في عرضه شهرا الى ان انقطع عنهم الضوء وانصرفوا في عير حاجة ولا فائدة تجدي. وهذه وما جرى مجرها اقاصيص ملتقة تحيط بها الشكوك ولسيما قول الرواه ان المغررين وجدوا في الجزيرة رجالا شقرا زوراً شعور رؤوسهم صبتة وهم طوال القدود ولنسائهم جمال عجيب. ولو وصل أولئك المغررون إلى القارة الجديدة لرأوا هناك ما رأاه كولومبس وعادوا بخبر أصح من هذه الاوصاف وليس فيها جميعا ما يزيدنا على الظن بأن روادا من العرب حاولوا استطلاع بحر الظلمات فلم يصلوا منه إلى نهاية وهو ظن نستطيع أن نذهب إليه بل نجزم به بغير حاجة إلى تلك الأقاصية وأقوى من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجديد أن كولومبوس عاد من أمريكا بذهب مخلوط بالنحاس على النحو الذي يخلط به أهل غانة الأفريقية وبالنسبة التي يلاحظونها في هذا الخليط وأن لغات الهنود الحمر تشتمل على كلمات أوروبية وأقدم منها الكلمات العربية التي تتخللها مع بعض التصحيح والتحريف ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب إلى الاحتمال لأن تحقيق الزمن الذي تسربت فيه الكلمات المزعومه أمر عسير المراجعة إذ كانت الرحلات قد توالت بعد كشف أمريكا بين الشواطئ الأفريقية والشواطئ الأمريكية في أيام رواج النخاسة واختلاط النخاسين والعبيد بمن يتكلمون العربية في افريقيا العربية، وليس من السهل اثبات تواريخ الالفاظ في لغات كلغات الهنود الحمر لا تعتمد على الكتابة والتسجيل واجدر بنا ان نقول كما قال البيروني ان الامر موكول الى الخبر من جانب الثقه فان فضل العرب القائم على الحقائق من المعارف الجغرافية يغنيهم عن كل فضل قائم على الظنون وليس للجغرافية بعد من عماد تقوم به عليه غير السياحة والاستقراء والارصاب الفلكية وفي كل اولئك فضل ثابت للعرب والمسلمين غير منسي ولا منكور فقد كانت السياحة فيما بين القرن العاشر والقرن السادس عشر سن اسلاميا من فنون اهل المغرب على الخصوص وهم قدوة الأوروبيين في هذه شؤون ومن سياح المسلمين المشهورين أبو عبيد الله البكري الذي ولد في مرسية وألك كتابي معجم مستعجم والمسالك والممالك وتوفي في اواخر القرن الحادي عشر للميلاد ومنهم الشريف الإدريسي المتقدم ذكره ومنهم محمد بن عبد الرحيم المازني الذي ولد في غرناطة وألث نخبة الأزهان في عجائب البلدان وتوفي في القرن الثاني عشر ومنهم ابن جبير الذي ولد في بلانسية قبل منتصف القرن الثاني عشر وكتب رحلته المتداوله بين قراء العربية ومنهم ابن بطوطه صاحب تحفه النظار في غرائب الأمطار أكبر الرحالين في القرن الرابع عشر على الأطلاق وهؤلاء غير الرحالين الشرقيين من أمثال المسعودي وابن حوقل وياقوت الحموي والفيروني وعشرات آخرين لم يشتهروا هذه الشهرة ولم يتركوا بعدهم من المطولات مثل ما ترك هؤلاء ويدل على اثر المسلمين في الملاحة تلك الكلمات التي لا تزال محفوظة في لغات الأوروبيين بما يشبه حروفها العربية مثل تار من طرح وفي وفيلو من الفل وكلفة من القلفة واميرال من امير البحث وأرسنال من دار الصناعة ورزك بمعنى المغامرة في طلب المعاش من كلمة رزق وأظالى من كلمة حوالة وأظار من كلمة عوار وفيذل الألمانية من كلمة وصلة وكاليب من كلمة قالب، وغير ذلك كثير، ولا سيما في كلام أهل الأندلس والبرتغال، وقد كشفت على شواطئ البحر البلطي وفي البلاد الأوروبية الشمالية أحافير شتى ترجع إلى القرون الوسطى منها نقود إسلامية، وهي تدل على تصال التجارة الشرقية بأطراف أوروبا في الشمال وعلى دخول تلك الأقطار في نطاق الجغرافيا الإسلامية. بالمعاملة او العيان واذا كان وصول العرب الى القارة الامريكية قبل كولومبوس غير مقطوعا به على سبيل التحقيق فمن المحقق انهم وصلوا في المحيط الاطلسي الى امد بعيد وانتهوا الى جزائر الازور وكشفوا تواحله الى اقصى الجنوب اما المعارف الجغرافية من طريق الارصاد الفلكية فمن مآثر العرب فيها انهم قاسوا محيط الكرة الأرضية في عهد المأمون ثم قاسوه على طريقة البيروني بتقدير ارتفاع الجبال بالدقائق والدرجات وانهم صححوا خطوط الطول والعرض، وحققوا الاتدال الشمسي وضبطوا التقاويم واحكموا الازياث وقال جوستاف لوبون في كتابه عن حضارة العرب ان التقويم السنوي الذي اصلح في عهد السلطان ملك شاه أصح من التقويم الغريغوري الذي أتمع الأوروبيون بعد 600 سنة لأن التقويم الغريغوري يقع فيه خطأ ثلاثة أيام في كل عشرة آلاف سنة ولا يقع بحساب التقويم العربي غير خطأ يومين وأنهم عرفوا مقياس خط النهار قبل الأوروبيين بألف سنة وأنهم كشفوا الاختلاف الثالث في سير القمر الذي اغفله بطليموس وانهم هم الذين عينوا الاماكن على الخرائط، واستدركوا كثيرا من الاخطاء التي وقع فيها الاغريق في درجات العرب والطول ومنها اخطاء بطليموس الكبير وكانت اخطاؤهم لا تتجاوز الدقائق حيث تتجاوزها اخطاء الاغريق الى الدرجات ولا حاجة الى استقصاء طويل في علم الفلك عامة لإقرار فضل العربي فيه على الأمم الأوروبية فإن الأسماء العربية باقية بلغضها في المعجمات الفلكية الأوروبية سواء في أسماء الكواكب والنجوم أو أسماء المدارات والمصطلحات ومن هذه المفردات نكتفي بالقليل للدلالة على الكثير كالطرف الطرف، وكرسي الجوزاء كورسا والكس كاف والارنب ارماط والعرقوب اركاب والسم، ازيموس واضحى النعام ازهى والبطين بوتين، وزبانتي العقرب زوكين هاكرافي والوزن وزن والنسر الواقع ويجا والصاهور ساروس والسيف سيف وصدر الدجاجه فدر وسعد السعود سعد السعود ورجل الجبار رجل والزورق زورق وقرن الثور ثوري والراعي إرائي والذنب دينوب ومثل هذه الأسماء المحفوظة بألفاظها كثير غير ما ترجموه بالمعاني دون الألفاظ والعلاقة بين الفلك والعلوم الرياضية توجز لنا البيان عن حظ الثقافه العربية من الرياضيات في جملتها وقد تغني العناوين هنا عن التفصيلات التي تلتمس في مطولات هذا الباب فان الجبر يعرف باسمه العربي في جميع اللغات الاوروبيه لان الأغريق وقفوا به عند القواعد الاولى التي اثبتها ديوغانتس الاغريقي السكندري في القرن الثالث للميلاد وقد لخص جوستاذ لوبون تجديداتهم في هذه العلوم فقال انهم ادخلوا الخط المماس الى حساب المثلثات وحلوا المعادلات المكعبة وقد توسعوا في مباحث المخروطات وحلوا الجيوب محل الاوتار وانشأوا النظريات الأساسية لحل مثلثات الاضلع وروي عن بعض الثقات ان تجديدات العرض في هذه المسائل وفي امثالها كان ثورة علمية بعيدة الآثار وليس بالشرقيين غلو في القول إذا ارتفعوا ببعض الرياضيين الإسلاميين إلى الظروة العليا في علوم رياضة جمعة فإن الأستاذ كارل تاخاو الذي كان أستاذا للغات الثامية في جامعة ذينا يقول عن الفيروني أنه أعظم العقول التي ظهرت في العالم والأستاذ لا لاند الفلكي الفرنسي المشهور في القرن الثامن عشر يقول عن البتاني انه واحد من عشرين رياضيا ظهروا في العالم القديم والعالم الحديث ومن تمحيث القول في نشأة العلوم الرياضية ان نلغي منه اللغوة الذي يتداوله بعض الاوروبيين المحدثين ليؤثروا الاغريق وحدهم بالفضل في ابتداء الهندسة وتطبيق الرياضة النظرية على الفلك وسائر الفنون وقد دلت العصبية الأوروبية ببعضهم أن يعزو إلى طاليس فضل الإنباء بالكسوف قبل وقوعه وينسى الحقائق الحسية التي تدل على سبق المصريين والباكليين في هذه الدراسات ومن هؤلاء من يكتب عن تاريخ الفلسفة الآريقية قديمها وحديثها كجون برنيست أو يكتب خاصة عن تاريخ هذه الفلسفة من طاليس الى افلاطون ويغفل عما كتبه افلاطون في نشأة الرياضيات لان افلاطون قرر في حوار سيدراس ان توت الاله المصري هو الذي اخترع الحساب والهندسة والفلك وكتابة الحروف وكان ينع على قومه انهم لا يعنون بهذه العلوم عناية المصريين كما جاء في الفصل السابع من قوانينه حيث قال إن الأحرار عليهم أن يتعلموا من هذه المسائل بمقدار ما يبذل للتعليم في مصر لعدد كبير من الأطفال حين يتعلمون الكتابة وإن أطفال المصريين يتدرجون من تعلم الجمع والطرح والقسمة إلى التمرينات في قياس الأطوار والسطوح والمكعبات ثم ختم الكلام الذي ورد في ذلك الحوار على لسان الأثيني آسفا لذلك الجهل المغجل المضحك الذي أطبق على سائر بني الإنسان في هذه الدراسات وقد كان أقليدس الذي ينسب إلى صور يتلقى العلم على تلاميذ أفلاطون في أثينة ويسمع منهم مثال هذا الكلام عن شرف الحكماء المصريين بالدراسات الرياضية وسعة المجال الذي يدرسون فيه الرياضية على الإجمال فلا ما يرحل بعد ذلك إلى الإسكندرية وينبغ بعد ذلك في هندسته نبوغا لم يسجل لأحد من الأثينيين الذين اقتصروا على معارف بلادهم في هذا الباب ولم يرحلوا عنها إلى مصر أو بين النهرين وطاليس نفسه قد حضر إلى مصر وقال هيرونيمس الروديسي إنه لم يتعلم قط إلا في أيام رحلته إلى مصر واختلاطه هناك بالكهان وهيرودوتس هو الذي روى لنا قصة انباء طاليس بالكسوف قبل وقوعه وهو الذي روى كذلك أن الأغريق أخذوا آلة قياس الانتقال الشمتي والاعتدالين بالظلال من البابليين وتوترت الأقوال في كتب التاريخ الرياضي بأن البابليين قد رصدوا الكسوف وحسب له دورة تتم بعد مائتين وثلاث وعشرين دورة قمرية اي في ثمان عشرة سنة واحد عشر يوما وطبقوا ذلك الحساب في ازمنة مجهولة قبل كل رصد منسوب الى الاريخ فليس مما يليق بالعالم ان ينكر الحقيقة تعصبا لجنس من الاجناس لان العلم الصحيح وحب الحقيقة لا يفترقان. ومهما يكن من غلو الغالين في تقويم حصة الغريق من التراث الرياضي فالحقيقة التي لا تقبل النزاع انهم اخذوا من الشرق قبل ان يأخذ منهم الشرق وان ابناء هذا الشرق هم الذين اعطوا الاوروبيين وديعه تلك الحصة كبرت او صغرت وزادوا عليها ما زادوا بالتنقيح والابتكار الادب كتب الأستاذ جيب في مجموعة تراث الإسلام فصلا ممتعا عن أثر العرب في الأداب الأوروبية استشهد فيه بكلمة للأستاذ ماكيل من محاضراته على الشعر قال فيها إن أوروبا مدينة لبلاد العرب بنزعتها المجازية الحماسية كما هي مدينة بعقيدتها لبلاد اليهودية وإننا يعني الأوروبيين مدينون لبطحاء العرب والسورية بمعظم القوى الحيوية الدافعة او بجميع تلك القوى التي جعلت القرون الوسطى مخالفة في الروح والخيال للعالم الذي كان تحكمه روما ولا يقر الاستاذ كل هذا التعميم والاطلاق ولكنه لا يبطله كل الاططال ولا ينفي الاثر الذي تركه الادب العربي في شعر الأوروبيين ونسرهم منذ القرن الثالث عشر إلى القرون الحديثة وإن كان يرجح أن هذا الأثر قد تصرب من طريق الإيحاء والرواية اللسانية بين المسلمين الذين كانوا يتكلمون العربية وبعض اللغات الأوروبية وبين شعراء فرنسا الجنوبيين ممن لم تثبت معرفتهم بالعربية على التحقيق والذي أعتقدوا على أي حال أن العقل يأدى كل الإباء أن قيام الأدب العربي في الأندلس يذهب من صفحة التاريخ الأوروبي بغير اثر مباشر على الأزواق والأفكار والموضوعات والدواعي النفسية والأساليب اللغوية التي تستمد منها الأدب ويزيدنا اعتقادا لذلك أن أوروبا كانت تتلقى آثار الثقافه العربية من ثلاث جهات متلاحقة في القرون الوسطى أولاها جهة القوافل التجاريه التي كانت تغدو وتروح بين آسيا وأوروبا الشرقية والشمالية من طريق بحر الخزر أو طريق القسطنطينية ربما كانت هذه هي الطريق التي وصلت منها أطراف الأخبار الإسلامية إلى بلاد السكنداز والجهه الثانية هي جهة المواطن التي احتلها الصليبيون وعاشوا فيها زمنا طويلا بين سوريا ومصر وسائر الأقطار الإسلامية والجهة الثالثة هي جهة الاندلس وسقلية وغير ذلك من البلاد التي قامت فيها دول المسلمين وانتشر فيها المتكلمون باللغة العربية وقد اقترنت بموضوعات الأدب العربي أسماء طائفة من عباقره الشعر في أوروبا بأسرها خلال القرن الرابع عشر وما بعده وثبتت الصله بينهم وبين الثقافة العربية على وجه لا يقبل التشكيك أو لا يسمح بالإنكار ونخص منهم بالذكر بوكاشيو ودانتي وبيترارك الإيطاليين وشوسر الإنجليزي وسيرفانتيز الاسباني وإليهم يرجع الاثر البارز في تجديد الاداب القديمة بتلك البلاد ففي عام 1349 كتب بوكاشيو حكاياته التي سماها الصباحات العشرة وحذى فيها حذو الليالي العربية أو الف ليلة وليله التي كانت يومئذ في دور النشر بالإضافة إلى مصر والشام وقد ضمنها مئة حكاية من طراز حكايات الف ليله إلى سبع من السيدات وثلاثة من الرجال أعتزلوا المدينة في بعض الضواحي فرارا من الطاعون وفرضوا على كل منهم حكاية يقصها على أصحابه في كل صباح تزجية للفراغ. وقد ملأت هذه الحكايات أقطار أوروبا، واقتبس منها شكسبير موضوع مسرحيته العبره بالخواتم، أولدزويل ذات أندزويل، كما اقتبس منها لسنغر الألماني مسرحيته ناتان الحكيم. وكان شاثر إمام الشعر الحديث في اللغة الإنجليزية أكبر المقتبسين منه في زمانه لأنه لقيه حين زار إيطاليا ونظم بعد ذلك قصته المشهورة باسم قصص كانتر بري وأدارها على محور يشبه المحور الذي اختاره بوكاشيو لقصص الديكاميرون ومنها قصة السيد التي اقتبس فيها احدى قصص الف ليلة وليله واستهلها بالكلام على بلاط خان من خانات التسر أو المهول ولم يزل الشعراء الغربيون ينسجون على هذا المنوال في نظم القصص إلى عهد لونج زلو صاحب الديوان الذي سماه قصص خان بمنعطف الطريق وربما كانت صلة دانتي بالثقافة العربية أوضح من صله بوكاشيو وشوسر لانه أقام في سقلية على عهد الملك فيردريك الثاني الذي كان يدمن دراسة الثقافة الإسلامية من مصادرها العربية ودارت بينه وبين هذا الملك مساجلات في مذهب أروسو كان بعضها مستمدا من الأصل العربي ولا تزال نسخته المخطوطة محفوظة في مكتبة السير تومات بودلي بيكس وقد لاحظ غير واحد من المستشرفين ان الشبع قريب جدا بين عصاص الجنة في كلام محيد الدين ابن عربي وعصاص دانتي لها في القصة الالهية وقد كان دانتي يعرف شيئا غير قليل من سيرة النبي عليه السلام فالطلع على الارجح من هذا الباب على قصة المعراج ووصف الاسراء ومراتب السماء ولعله اطلع على رسالة الغفران لياد العلاء واقتبس من هذه المراجع رحلته الى العالم الاخر كما وصفها في القصة الالهيه واكبر القائلين بالاقتباس على هذا النحو هو عالم من امه الاسدان انقطع للدراسات العربية وهو الاستاذ آسين فالسيوس وعاش باسترارت في عصر الثقاصة العربية بإيطاليا وفرنسا وحاضر العلم بجامعتي مونتريل وتاريس وكلفاهما قامت على تلاميذ العرب في الجامعات الاندلسيه أن سيرفانتس فقد عاش في الجزائر بضع سنوات وألس كتابه دون بأسلوب لا يشك من يقرأه في اصطلاع كاتبه على العبارات العربية والامثال التي لا تزال شائعة بين العرب حتى هذه الايام وقد جزم بيرسكوت كوت صاحب الاطلاع الواسع على تاريخ الاسلام بان فكاهه دونكيشوت كلها انجلسية في اللباب إلا أن الأثر الذي يفوق هذه المقتبسات الفردية جميعا هو الأثر الشامل الذي يؤذى إليه أكبر الفضل في إحياء اللغات الأوروبية الحديثة وترقيتها إلى مقام الأدب والعلم بعد أن كانت مجفوة مزدرة في حساب العلماء والأدباء وبعد أن كان كل أدب وكل علم لا يكتب بعور اللاتينية أو الأغريقية ولا يكاد يكتب فيها أحد غير رجال الدين ومن في حكم رجال الدين وهم يقصرون الفهم على أنفسهم ولا يشركون فيه جمهرة الشعب ولا فيما طبقة السواد فقد كان شيوع التعليم بالعربية سببا لإهمال اللاتينية والإغريقية وخطوة لا بد منها لإحياء اللغات الشعبية وتداول الشعر والبلاغة والعلم من طريق غير طريق القساوسه والرهبان المقتين للمباحث الدينيه <تصفيق>